وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُسْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرٌ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد متشر مطيعين إلى الداع مطيعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت طبلهم قوم نوحين فكذبوا عبده و قالوا مجنون وزدجر فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما من وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ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 كذبت ثمود بالنزر، فقالوا أبشرا من واحدا نتبعه، فقالوا أبشرا من وَاحِدًا نتبعه فقالوا أَبَشَرًا من واحدا نتبعه أُولئِكَ الَّذِينَ ذُكِّرُوا عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ كَذَّابُونَ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَر فتنة لهم إِنَّ مُوسَى لَنَاة قسمة بينهم كل شرب محتضر فلا دو صاحبهم فتاع طاف عقر فكيف كان عذاب ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 فذوقوا عذابي وَنُذُر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدَّكِر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير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 ''İn <Sessizlik> المجرمين في ضلال وسعر'' ''Yَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ'' ''İnna كل شيء خلقناه بقدر'' ''وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِبَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرْ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 Biə x adiödi qnnaayı d